أدم الصلاة على الحبيب فصلاته الفاس جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب الله Allah sallallahu alayhi صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ شَمْسٌ شَمْسٌ نَا نَا لَا فنستجار بها وحاشا أن يقير فإذا دعوت الله, وإذا طلبت الله وإذا رجعت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب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 زورتم بمرجعتم يا اكل من خلق ما يا من ما نقول قولوا رجعنا بكل خير وجتمع الفرع والاسول قولوا رجعنا بكل خير لو كان يزين الدودي ما بقى ايشي ولا وجودي لو لو كان يزين وجودي ما بقى ايشي ولا وجودي ولا, ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوع ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي يا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود عودي علينا بكل خير